ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمان مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمان مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود ترتجى دوما الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود ترتجى دوما الرضا Allah, no ilahe, Allah, no ilahe, Allah, no ilahe, Allah, ma lana rabbun sirwa, ya